ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشكل الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة, الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتفرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأدره على الله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 له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل